يا من هو في البر والبحر سبيله يا من هو في الآفاق آياته يا من هو في الآيات برهانه يا من هو في الممات قدرته يا من هو في الآفاق يا من هو في الآيات برهانه؟ يا من هو في الممات قدرته يا من هو في القبور عزته يا من هو في القيامات ملكته يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان قضاؤه يا من هو في الجنات رحمته يا من هو في النار عذبه سبحانك يا لا إله إلا الأمان الأمان أجرنا من النار